عدنا لكم يا احباب لنحكي لكم قصة صرصور وصرصورة ونعرف ماذا حدث بينهم اسمعوا هذه الحكايه حتى النهاية كان يا مكان في قديم الزمان أبو زعبل بنيت الوكر ومات ضر نعيد الكرة وأحكي حكاية صرصوره عمري ثاني مرة ذهبت <تصفيق> لبيت أبيها بسرعة أطلب أيدي ابنته شرعة خوفني ينتابني من رد لعله سيصيبني بالصرعة <تصفيق> سأل الأب ما اسمك يا ولدي <تصفيق> أنا أحلى صرصورة بلدي بحيرة المسك هي بيتي وسكني لا ترفض فلا غيرك أملي ذهبت <تصفيق> صرصورة للغرفة تتجهز لكي تحلو النظرة وضعت في فمها الروج جميلة يا حظي أنا الزوج قرقت <تصفيق> باب الغرفة دخلت وعصيرها في يديها قالت يا حبي خذ واشرب وفي عينها خجلني يمليها سألت سؤالا خطر في بالي وانا اشرب والقي سؤالي اريد جوابا مقنع حقا انت ملاك صرصورة مجاري قال الاب ما بك يا اهبل ما زلت جريئا لا تخجل اسف لا اعرف ما افعل اتساءل متى تكبر وتعقل صرصورة صارت تتدلع وفي وسط الجلسة تتصرقع قالت صرصوري يا حبيبي لا غيرك سيكون قال الأب حسنا يا ولدي سأوافق على هذه الخطفة بما أنك صرصورا بلدي افرح فقد جاءتك الفرصة فرح الصرصور من الخبر صار يضير في وقت العصر من شدة فرحته يبكي ويغرد للناس ويحكي كانت صرصورة في المطبخ خائف من بفاف يبخ بخفاف عدونا الأكبر صرصوري لا لا تتأخر مسك المسك قلب حس بشيء غريبا نحوه ذهب ليبحث عن صرصورة فوجدها في المطبخ محشورة صرصوري أينك يا قلبي تعال بسرعة هنا والحقدي إني عالقة في الحوض وبفاف المرعب سيقتلني إني قادم للإنقاذ وانادي جميع الاصحاب انتظري سأكون قريبا بجوارك مع كل أحبابي وصل الأصحاب إلى المطبخ في وقت أبدا لا يسمح وجدوا صرصورة مقتوبة في مياه المغسلة وتسبح صرصورا أصبح مصدوما متفاجئ منها وملحوسا حائر لا يعرف ما يفعل واصبح في حياته مجنونا وهكذا انتهت رواية صرصور وصرصورة عظم الله أجرك يا صرصور